وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور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 نُغِيرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَلَمْ يُزَيَّنْ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِ حَسْرَةً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 وَسَرَّفُ الْكَفِيَهِ مَوَاخِيرَ لِتَبْتَقُوا مِنْ صَلْهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذلك هو ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاء ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء. الله والله هو الغني الحميد إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تذر وزرة وزرة أخرى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 وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير وللظلمة وللنور وللظل وللشرور وما يستوي الأحياء الأموات إن الله يسمع من يشاء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نبيك إن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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن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 ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فمرات مختلفا ألوانها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 إن الله عزيز غفور إن الذين يسلون كتاب الله وأقام الصلاة وأنس قوم ما رزق لهم سوى على نساء يرجون تجارس لن تبر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 إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سادق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنة تعدني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير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 من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لعوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا من الصالحين غير الذي كنا نعمل اولم نعنذكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير ه عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور، هو الذي جعلتهم خلاص في الأرض، هو الذي جعلتهم خلاص في الأرض، فمن كثرت عليه كثر.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 أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شدّة في السماء أم أتيناهم كتاب أم أتيناهم كتابا فهم على زينة منه بل إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولإن زالت إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حنيما غفورا وأقسموا بالله جهزة إيمانهم لئن جاءهم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السئ ولا يحيق المكر السيء سيء إلا بأهلي، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فهل يعذرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.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 إنه كان عليما قديرا ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يآخذ الله فما كسبوا ما ترك على ظهرها من زبنت ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإذا جاء أجلهم فإن الله كان في عباده بصيرا.